اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أن مسني <تصفيق> ضر وَأَن تَأْرَحُ الرَّاحِمِينَ أَسْتَجَبَّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِ فَلِكُلٍّ مِنَ الصَّابِرِينَ وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون وذنون إذ ذهب مغضبا فظن أن لن قدر عليه فناد في الظلمات ألا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 ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمّت واحدة وأنا ربكم وأنا ربكم أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى تَحَتَ يَا جُوجُ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حدب وَقَدْ تَرَبَّلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَأِخِصَةُ الْأَبْصَارِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُن ضرب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كن ظالمين انكم وما تعبدون من حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آله تما وردواها لو كان هؤلاء آله وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ <تصفيق> اللَّهُمَّ من جَلِّ وَاعْلِ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ يك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى تفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أولئك يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة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 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها, يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لملاغا لقوم عابدين وما وسلمك الا رحمه للعالمين قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل كم على سواء، وإن أدرى أقرب أم بعيد؟ ما تعدون؟ إنه يعلم الجهر من القول، ويعلم ما تكتمون، وإن أدرى. نَتِلُكُم وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبُّكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ مستعان على ما تصفون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها يوم ترونها, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارا وما هم بسكارا يوم ترونها تذهب وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَمَا هم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله Vie häntä sinne,